سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعا فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسا إلا ما شاء الله أنه يعلم الجهر وما يخخى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم ولا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير أبقى. إنها دا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.